<تصفيق> يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سوياً يا إخوتي هيا نمضي سوياً يا هيا نمضي بسعي الحديث لأجل البناء لأجل الرقي لأجل النماء بسعي أجل الرقي اجل النماء نلبي نلبي هذا النداء سلامٌ سلامٌ, سلام سلام على الاوفياء سلام سلام على الاوفياء يا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سوياً, سويا لنحيي التربوط بين الجميع بملد وحب وخير نشير بقبل جميل وخلق رفيع نشيع التواصل بين الجميع لنحيي التربوط أصدقين نشيع القيم الجديدة نشيع التواصل بين الجميع نشيع التواصل بين, الجميل. التواصل بين الجميل. يا اخوان هيا نمضي. يا إخوتي هيا نمضي سويا يا اخوتي هيا نمضي سويا يا اخوتي هيا نمضي سويا علاج شان لنا نريد البناء نريد البناء الى شان لنا نريد البناء نريد البناء ونسلوك سبل الذكاء هنا نؤمن بكل عنا نخفف دوماً, دوما لكل عنا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا نطوير نمضي سبيلال هنا ونعقاب نوما مكسبنا نزيل الكفل وفرمت الكسال نشجع نحو البناء والعمال كزال نجدع نحوال بلا والعمان نجدع نحوال بلا والعمان يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا وفي هيا نمضي سويا بحب الصغار وبدل الكبار نطوير ندعو إلى الازدهار بحب الصغار وبدل الكبار نطوير ندعو إلى الازدهار نقدم دوما لكل الشباب خطابات توسوف نعمى الخطاب خطابات توسوف عمل <سؤال> الخطا <سؤال> يا اخوتي هيا نمضي سويا <سؤال> يا اخوتي هيا نمضي سويا يا اخوتي سويا